لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 إلا آل لوط إن لم نجوهم أجمعين إلَم رآته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المُرسلون قال إنكم قوم كون قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا, ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون